اررب جرب اررب جرب لا تروح ولا تتغرب تعال عندنا في صوت العرب هتعرف جواب الصعب سؤال الله اكبر عليك انت فاهم الدنيا وشغال ولا محيراك يا انسان مش محتاجه حاجه ومع كل إجابة هتكتشف انك استاذ وعايش في الدنيا بتقدير ممتاز انت جبت المعلومات دي منين في الدنيا ده حقيقي ولا انا بحلم في الدنيا مع هبه مصطفى أهلا بكم وأستاذ في الدنيا ويلا بينا نشوف مين النهاردة هيكون أستاذنا في الدنيا تحت عمرك يا ست زمردة البهوات جاهزين الأستاذ يجي يخضوه على طول بين الأستاذ أنت أنا مين بنرحب معنا نهاردة في حلقة جديدة من أستاذ في الدنيا بالكتبة الصحفية الأستاذة حنان أبو ضياء أستاذة حنان أهلا بيك كل سنة وإنتي طيبة رمضان كريم كل سنة وإنتي طيبين رمضان كريم على كل جماعة من يا أطلعين أستاذ في الدنيا الكتبة الصحفية حنان أبو ضياء بتحب تعيش اليوم بيومه ولديمن الأينة وشيء لهم بكرة لا أنا بحب لاعيش اليوم بيومه هما ليش أقل من بكرة خالص بكرة دبت عربين سبحان الله تعالى <تصفيق> إذا ذكرت كلمة الوحدة رد الفعل بيكون إيه بتكرهيها ولا بالعكس بتقدري تستمتعي بوحدتك ولا بتشوفي إن هي ضرورية في أحيان كتير للإنسان لا هو بصي لازم الواحد بيعيش المرحلتين المرحله دي والمرحلة دي مرحلة إن أنت تكوني بتعيشي أحيانا في وحده وأحيانا بتعيشي في وسط المجتمع ما ينفعش إن أنت تفضلي مستمره طول الوقت كده من غير ما تكوني بتصلي يعني فالوحدة أحيانا بتكون مفيدة للبنى آدم يعني. I am here, and so am I. الكاتبة الصحفية حنان أبو الضيا إذا ذكرت كلمة الرضا شايف أن هي من أهم الحاجات اللي تكون في دنيتنا وقناعتنا الشخصية وحياتنا طبعا لأني يا رب صلى الله عليه وسلم اللي الرضا لمن يرضى مم. الرضا ده أول خطوة في إيمانتي حياتك تبقى متنزنة ويبقى عندك ففاق نفسي وعندك يعني تصالح مع نفسك ومع حوليك تكون تتعيش حياة فيها يعني نوع من أنواع التفاعدة وما فيهاش أي نوع من أنواع الألق <تصفيق> الكاتبه الصحفيه حنان ابو الضيه مقوله لا يئس مع الحياة ولا حياة مع الياس بطريقه ازاي وبتعملي بيها في الحياة بصي هي أساس أي حد ملتزم وأي حد عنده تفاؤل ان انتي يعني يئس من الحياه ليه وهي كلها في ايد ربنا سبحانه وتعالى أيه. طبعا الحمد لله أنا بعمل بيها بشكل كبير على قد طبعا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يريد طبعا مفيش حد ما بيمرش في حياته لحظات يئس بس بتتوقف على مدى ايمانك وعلى مدى اقتناعي كل حاجه في ايد ربنا سبحانه وتعالى فكل ما تبقى اكتب ربنا كويسة كل ما الحمد لله بتقللي نسبة احساسك يعني منش نبقاش عندك نسبة تفاؤل عالية جدا ولسه اللي جايه إذا حصل وحضرتك غلتي في أي موقف أو تجاه حد وطبعاً فيش بني أيضاً فينا مش خطاء بيكون رد الفعل إيه؟ حضرتك بتعتذري فعلا ولا بتكبري سلعتذار ولا بتصلي لمرحلة جلد الزيت لا بوسي أنا ما بحبش جلد الزيت دي أبداً بنسبة كبيرة بعتذر وخاصة لو كان الشخصية اللي قدامك يعني بتفهم حد الاعتذار لكن ممكن جدا انت تعملي غلطة متبقاش مقصودة ولو انت جيتي اعتذارت عندناها مع شخص من الاشخاص اللي هم بيتصيدوا الاخطاء فده ممكن يزيكي يعني فعي تبقى انت بتعالجي الامور بشكل او باخر يعني بحيث ان انت بسي اعتراف بس اعتراف ضمني بان انت كنت غلطة يعني في النهاية اسمح لنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا الكتابة الصحفية حنان أبو دية ونقول لحضرتك حضرتك أستاذة وقفزة في الدنيا كل سنة ونتي طيبة نورتينا ورمضان كريم الأستاذ مبسوط جدا جدا أستاذ في الدنيا, أستاذ في الدنيا. مع هبا مصطفى